فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزل القوم المجرمين ولقد مكناهم فيما إن فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئلة فما أغنى عنهم سموهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهدئون ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وطرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نطرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون